موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا، ثم نقول للذين اشتروا أي شركاؤكم الذين كنتم، الذين كنتم تزعمون.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 فضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آدادهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ريتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالبدالهم ما كانوا يخون من قبل فالبدالهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا نعادوا لمن هو عن وإنهم لكذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بالبعثين وقالوا اني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى على ربهم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا, قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا, حتى إذا جاءتهم الساعة بغتا قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوسارهم على ظهورهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا ثم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فَأَكْثَرُهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا إِنَّهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَذَّاتٌ وَزِينَةٌ وَتَكَاثُرٌ فِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ